وعدد ما غفل عن ذكره جل جلاله الغافلون وأشهد أن لا إله إلا الله أحد أحد فرد صمد لا والد ولا ولد ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه ومصفى كاشف الغمة وناصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع موالهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعد إخوة إشرار رسول الله خطرتنا اليوم اخترناها على حساب طفلين اثنين إما الحديث عن العقيقة وأحكامها واتنزيلاتها وهذا نرجئه بحول الله تبارك وتعالى ومشيئته إلى الجمعة المقللة والتفضيل الثاني الذي اختارناه لأسباب هو الحديث عن القرآن والإعجازه وضوابط الحديث في ذلك لأن في الأولى الأخيرة سمعنا كثيرا في الفضائيات ولا عند طلابنا المشتهدين جزائر الله خيرا ولا عند العامة كل واحد يقول بما يفهم في الإعجاز والحقه أن هذا الباب باب مخوف هذا كلام الله تبارك وتعالى لم يمكن أن نتحدث فيه إلا بالروابط رسمها أهل الإفقان والأداء قال أهل العلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه نتصور هذه المعادلة حينما نقول هذا الكلام هكذا يجب أن نزن عمقه أحيانا نسأل نسمع اللقم ومن كثرة تكرار الألفاظ ربما لا نعلم جوهرها اهتماما حينما نقول من فعل كذا غضب الله عليه فإذا أخذنا هذه الكلمة غضب الله أخذناها هكذا عن البيض بصورة شكلية قد لا تقع في أنفسنا موقع الخوف ونتبشنا حينما نعلم أن غضب الله كيفيته كما يلي إذا غضب الله يوم القيامة على أحد سقط لحمه عن قضمه وهذه المجر بما ينبغي أن يعلم في حقيقة هذه الظواهر إنما الظواهر تؤدي الزواهر أي تؤدي معانيها التي هي داخلة في هذه الكلمات وتدبق القرآن الكريم واجب على من ملك هذه الضوابط ومن لم يملك واجب عليه أن يستمع ليستفيد لنفسه لا لغيره ربنا تبارك وتعالى يقول ليتذبر آياته وآيات جمع أضيفة إلى معرفة كما أقول لكم دائما والجمع إذا أضيفة إلى معرفة أفاد العموم المستقرق وإفادة العلوم المستدرك في هذا الباب دليل على أن القرآن أنزل لننبش في أغواله فنستجلي هذه الأسرار ولكن دائما أقول لكم بالضرارة الشرعية العلمية يعني مو أي واحد مثلا مع عمر لأقصائنا للحاضرين وحتضين له تخصص مثلا في الدماغ أو له تخصص في القلب ولكن مرتزم بحال الله سبحانه وتعالى فبدأ يقرأ القرآن فلاح له في آياتين ما يشبه تخصصه فتحدث بغير ضوابطها لا يفيد مطلقا لا تب أن يرتجأ إلى أهل العلم الشرعي وأهل العلم الشرعي لا يمكن لهم أن يتحدث في الإعجاز العلمي والطب إلا إذا التجأوا إلى المتخصصين فتتكامل ويمكن عند ذلك أن يخشوا ما شاءه لماذا؟ ليتحقق الإعجاب ربما من عاطفة نتأخذنا تتحدثنا في آية من آية الله تبارك وتعالى لنا ما ضمنه حقيقة علمياً والحقائق الألمية ليست ثابتة هي نسبية تتغير بتغير الاكتشافات وبالتغير الزمان كما هو شهد في ممر من الزمان منذ الأزل أي منذ خلق الله تضارك وتعالى هذه الزمان فإذا تغيرت هذه الحقيقة التي ضررت تدعو الناس إليها وتقولهم هكذا وهكذا فإذا تغيرت جاء أعداء الإسلام وقالوا إذا القرآنكم ليس صادقا مدام لم يثبت هذه الحقيقة التي كنتم تقولون أنه أثبتها وهذا هو الذي لا ينبغي للإنسان أن يسقط فيه أحد الستيبتنا الكرام في الجامعة ومعله حاضر له كتاب في هذا المجال فجمع أرد أن يجمع صبحيا ما تحدثت عنه هذه الآيات وفيه من علوم الرياضيات الكثير فعد علوم الرياضيات وقابلها هذه ثم قال وفيه من العلم المصفوفات مصفوفات للرياضيات بالنسبة لطلبتنا لمقفز المصفوفات هي دلالة استعابية لإيجاد حل مبهم في الدرجات مفوق الثالثة بالنسبة لمن يعني هذا العلم فكتب الآن التي استنتج منها المصفوات والصافات صفا بالله عليكم أي علاقة بين الصافات صفا حبيب عائل آخرة تلسقه بالرياضية هذا لا يجوز وأحد علماء التغذية أيضا في المؤتمر الثاني لإعجاز الوطني لإعجاز العلمي في القرآن والسنة وكل نظيو شرق قام ببحث عجيب جدا عن البنذورة الطماطم وعن مكوناتها وفوائدها والسر الأحمر في حمرتها وسر كذا كان بحثا أكاديميا عجيما استفدنا منه ولكن الذي أنا عكرت عليه أنه سمه إعجاجا في القرآن والسنة فقلت له قبرني بربك أين ذكرت تماطي في القرآن لماذا تسميها الإعجاج العلمي في القرآن الكريم من القرآن وأنت عندك حقيقة ثابتة فتسكتها عليه بضابة شرعية بضابة علمية مثلا ما هو واضح دلالة كما في قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في صورة النمل حتى إذا أثوا على ودي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم بيوت النمل سمها الله مساكن والبيت لا يسمى مسكنا إلا إذا توفرت فيه عناصر السكينة فلا يقال لخوم الدجاج مسكة ولا يقال لعرين الأسد مسكة ولا لجحر الضب مسكة ولا لإستبل الضواب مسكة ولا لزريبة الغنم مسكة وطهار المجرى ولكن الذي نسميه مسكنا هو بيت الإنسان لأنه توفرت فيه عناصر السكينة فيه الظل والماء البارد والمرأة الصالحة والراحة كما في قول الله تبارك وتعالى تسكنوا إليها أي لتجيد سكينة النفس في بيتنا هل إماذا تم الله تبارك وتعالى بيت النمل مسكنا؟ هنا استنتج أهل العلم استنتاجات خارقات دلت على صدق القرآن من أين بدأ هذا السؤال؟ بعض الأمريكان من المستشرقين الذين اطلعوا عن العلوم العربية وعلى علوم الشرع ونيتهم أن يطلعوا على الإسلام ليشئوا إلى الإسلام هكذا المستشرقون إلا من أخذه الصدق إلى الحق كما وقع وحدث للفيلسوف فارانتيرين وللفروسور الكبير الطبيب موريس مكاي بسبب فحصه للممياء فرعان وزيغريد هونكا المستشرقة الألمانية وغيرهم كثير هؤلاء الذين استشرقوا بمعنى طلعوا على ثقافة الشرق كما في المصطلحين طلعوا ثقافة إسلام ليجدوا خللا فيضربون به الإسلام فوجدوا أنفسهم استهوتهم الحقيقة فدخلوا في الإسلام وعلنوا إسلامهم لكن هؤلاء الأمريكان بدأوا يبحثون في القرآن عن خطأ وخذب ويقول مثلا لو لم يجد في القرآن إلا خطأا واحدا ونحن ننزه كلام الله على أن يكون فيه خطأ أقول لو لم, يعني لم يجد خطأا خطأا واحدا وجدوا خطأا واحدا ألا يشفعوا صدق ما في ستين حزبا مقابل خطأ واحد لو اشترضنا ولن يجدوا هناك تناقضا ولن يزيد هناك خطأا ولا حنافا ولا اختلافا أبدا إنه كلام الله العلي الفاتح أقول لو وجد خطأا واحدا وقالوا أن أجدنا خطأا واحدا وكله صوابا لكان ذليلا للحق إيمان كان بين ولكن نحن نقول لن تجد هذا الخطا مطلقا وقد قال الشاعر كتب المرء كتب المرء فخرا ان تعدع عيوبه فان اذا قلت للرجل انت علبك كذا عليك ان تفرح لان فيك عند واحد من عيوبه عده على روس الاسابيع فهذا شرع لكن واحد كله عيب منذ أبك الرأس إلى أخمص القدمين إذا قل لك شن العيفيات كله منعب لأنما أضج العيب لتقاط فيك هاته وفيك هاته تبقاش مياه ولم يسير رزمه فإذا لك تقول أكتصر حسناتك هذا وهذا بمعنى يفهم أنه كله عيب وضرزت فيه الحسنات من برز عيبه فهذا دليل على أنه حسن في أخبارك من ضرز عيبه فهذا دليل على أنه بسلا واحد معتاد مشي لنا الحانات ديال البرام يشرب الشرب يشرب معتاد ما كيشوفوه معتاد حسنته ديالو هذيك السروال ديالو مقطع بالجزب هو هذا حتى واحد يستغرب يقول اش كيدير هذا لا ولكن يمشي شي واحد يتقي باللحيه ويمشي يدخل كلشي الناس يقولوا ها حتى هذاك المخوز يقول اش كيقل هذا لا. علاش تبرز عليه السيئه علاش لان حتاناته طبع على نفسه سبحان الله فخر بالنسبة لمن يعني أعطاه الله هذا هذه الصفاة الجميلة هذا الأمر كان قالوا لقد وجدنا في كتاب محمد ولم يقول كتاب له سبحانه وتعالى قالوا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا وجدنا فيه خطأا لغويا وأنتم تتبزحون وتقولون أن القرآن معجز ببلاغته معجز بعلمه معجز بكذا قالوا أين فقال قال القرآن الكريم أو يعني أنا أقول الكريم هو لم يأقول الكريم قال كتاب ربنا تذرق العالم لا يحكمنكم سليمان وجنوده قال النملة حصرة صغيرة والقرآن استعمل معها كلمة التحقيم والتحصيم كلمة كبرى لا يمكن أن تستعمل إلا مع المادة التي تسمع لها صلصلة أثناء التطريق ما يسمى بالفرنسية التليكات. الصلصلة حينما تسمع أفضل تسجيج وكل الصخور أصلها دجاج لذلك الزجاج يستقرج من الرمل أو من الصخور بإضاقة الصدى مع الماء هذا معروف فكل ما أصله تسجيج يحطم كالجرانيت والأمتراسيت وغير ذلك من الصغير يقال فيه تحطين ولا يقال فيه تحطين إلا إذا سمع, سمع هذا الصوت بكثرة إذن سميت جهنم والعياذ لله المشطمة سميت المشطمة ويسمون الرجل الأكون الذي يأكله كثيرا يسمى رجل شطمة أو رجل شطم لأنه يأكل كثير من كثرة شرهاته تسمع طقطة أسنانه فقيل فيه حطة لهذا السماع فقال كيف استعمل القرآن مع هذه النملة والنملة في الحق تسحق فسكت العالم الإسلامي لأنه آمن بالوحي وقام رجل آخر غير مسلم وهو طبيب أسترالي عالم بالأحياء فهو يعلن صدق القرآن فلما سمع هذه المقولة التي قالها قال لا بد وأن هناك سر وهذا كان كافرا فدخل المختبر يبحث في جسم النملح وبعد أشهر خرز للعالم يقول إنني بحثت في كتاب لغة العرب فما وجدت كلمة أنسب لهذا المقام كلمة يحطن لكم لأنه اكتشف أن جسم النملة تحتوي على أكثر من 73% من مادة الزجاج وإني أشهد أن لا إله إن الله وأن محمد رسول الله لاحظ كيف استوعب هذه الحقيقة فكانت ثابتة لأنه أقر بذلك وأقره غيره هكذا استخلص الإعجاب فأخذها علماء الشريعة بهذا النمط ولم يزيد أكثر من ذلك وأعود بكم إلى المساكن حينما قالوا كيف سمى الله بيوت النمل مساكن قال أهل العلم بهذا الجيروجيون وقد تتبعوا مساكن النمل قالوا تتبعنا مساكن النمل فوجدناها عجبا عجبا واستحقت أن تسمى مساكن بين النمل جعلت فيها النمل أسرة مرتفعة على الأرض للنوم كما يفعل الإنسان وعندها قبور تدفل فيها موتاها وإذا ماتت نملة شملت في موكب جنائزي مهيد كما يفعل الناس ولديها مراحل مستقلة لقضاء الحاجة وحينما تريد أن تخزن مؤنتها تأتي بحصيات وبقشات ونحن نرى في البواد ذلك النملة تحمل حصوات تحمل قشات وحينما كنا صغارا كنا نقول لعلها دائفا تبني بهذه الحصيات جدارين وتسقفه بقشات لتزعل منها عرشا تضع فوتها الحب المتقى حتى لا تمسه برودة الأرض فيقصر لها فلا تجد بعد ذلك ما تأكل وإن في الاحتياط إن النبلة وهذا معروف عند القدماء فإن النبلة تشق كل حبة مدفرة النصفين حتى لا تنبت كل حبة تشقها نصفين لماذا؟ حتى إذا مسها الغرودة أو الماء لا يمكن لها تنبت إلى شقة إلا نوعين من الحب فإنها تشقه أربعة أربعة لأن هذين النوعين ولو شق نصفين نبتا حبة الكزبرة وحبة العدس من الذي أعلمها الله تبارك وتعالى هكذا تستخلص الإعجاز تنطلق من معاني اللغة ومن معاني الشرع ثم تسكت عليه ما وجدته حقيقة هل ما تتحدث عن البطاطة ولا أجد البطاطة فيه القرآن الكريم فهذا اجتراء على كلام الله تبارك وتعالى أيها الإخوة والإعجاز على ثلاثة أطفال وهذا أقوى الإعجاب ولا أرى أن أحدا من المعاصرين استطاع أن يقوض فيه إلا من جهة البديع والبيان ولكن من جهة المعاني كما وضع في ذلك مؤلفا الشيخ العظيم القاهر الجرجاني في كتاب الدلاء الإعجاب وأنا نصح الشباب وكل الإخوة أن يقصنوا بتحقيق الشيخ الدكتور محمود شاكر المحقق الكبير وكتابه أسرار النظم في القرآن وهذا هو الإعجاز بالبيان كما في حديثه عام وأشرف مؤلف وضع في هذا المجال أي في الإعجاز بالبيان هو مؤلف الأستاذ الأذيب القدير مستفى صادق الرافع رحمة الله عليه في كتابه إعجاز القرآن والبلاغ النبوية وهذا أشرف مؤلف إلى حد الآن رغم أن لغته صعبة جدا ولكن بالصبر تفكر رموزه قال في هذا الكتاب الشيخ الدكتور سعد زغلور باشا رحمة الله عليه قال من كان لديه نسخة من المسحف الكريم فينبغي أن تكون لديه نسخة من إعجاز مصطفى صابق وقال فيه معروف الشيخ الكرفي قال قرأت هذا الكتاب كأنه تنزيل من التنزيل لأنه بين محتوى الإعجاز البياني ويذكرون حقيقة مثلا في قول الله تبارك وتعالى قضية كبيرة جدا يعني قال بعض الكلمات في القرآن الكريم الجانب البيان جاءت جمعا ولم تأتي مفربحا وإذا احتيج في القرآن إلى مفردها جاءت من غير جنس كلمتها أو خرفها هل تجدون في القرآن ضفظ الكوب مفردا لا ولكن أتى جمعا أكواب فإذا احتيج إلى مفرده قيل فيه كأس وإذا احتيج إلى جمع الكأس لا يقار فيه كؤوس ولكن قيل فيه أكواب لأن مفرد الأولى الأولى جمعت علتين متتابعتين وهذا لا يليق مع فصاحة في القرآن والثاني جمعت خفتين متتابعتين وهذا أيضا لا يتناسب مع فصاحة القرآن ومن شروط الفصاحة ما يعرفها أبناؤنا ثلاثة قال فيها الأيمام الأخبر رحمة الله عليه صاحب الجوهة فصاحة المفرد أن تخلص من تنافر غرابة خلف زكي وفي الكلام وضعف تأليف وتعقيد سليم وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللقظ الأمين ذلك كله جمع في كتاب الله طبارك وتعالى والثاني الإعجاز بالتشريع وهو مثلا الله تبارك وتعالى حرم شيئا يأتي أحد ويقول لماذا حرم الله هذا نحن نقل في الفوائد فيبحث في حقيقة فيجد أنه ينبغي أن يكون محرما كما حرم الله تبارك وتعالى مثلاً شرب الخمر وأكبر خنزير والآن روسيا أكبر الدول المستهلكة للخمر على الإطلاع فربما في المرطب الثانيات المغرب أكبر دولة مستهلكة للخمر هي روسيا فكفر فيها انتشر فيها مرضاً انتصار الوباء هو التشمع الكبدي كما هو معروف عند أطبائنا هذا المرض منتشر بكثرة فبحثوا فوجدوا أن الأسباب التي تؤدي إلى المرض أكل لحم الخنزير وشرب الخمر تجتمع الأطباء في مؤتمرهم وقالوا ينبغي أن تمنع الدولة شرب الخمر وأكل الخنزير هذا إعجاز يعني إعجاز بالتشريع الله قال لكم هذا فوصلتم إلى صدق ذلك ولكن حكومة الكريم لي لم ترد ذلك لأنها لو فعلت لشهدت للقرآن بصدقه وللمسلمين بأحقية بالاتجاه ومختبار فأخذتهم العزة بالإثم حسبهم جهانا والمرتزة الثالثة هو الإعجاز بالغيب والإعجاز بالغيب على ثلاثة إعجاز بالغيب الماضي وهو يسمى الإعجاز التاريخي والإعجاز بالغيب الآتي وهو ما نره مما كشفه غيباً أنك سعصلاً في القرآن وفي السنة وهناك الإعجاز القائم بالغيب الدائم نسميه الإعجاز الحاضر وهذا جزء من جزء هو الإعجاز العلمي لكن ينبغي أن يكون بضوابط أقول قول هذا وصف في الله علي ولكم الإساء الحمد لله الكبير المتعام للجلال والإطلاع منذن عنه والمد والخفاء صراط الله وسلامه على القلب الطهون برأس الحق وينبع النور وعلى آله وعفرته أصحاب الأفريدة السليمة والقيم المستقيبة وعلى ما يستنى بالهده مقتفى أطارهم إلى المدين وجزاء بعد الإخوة أحوال رسول الله هنا بعض الأسئلة إن شاء الله سنجيب عنه لما يستحق الإجابات رجل تزوج امرأة بشروط غير مكتمله ثم أدرك انه اخطا وكان قد ولد معها ولدا في هذا العقد ماذا يحل هذا اذا الانسان اخل بشروط الزواج جهلا منه او جهلا من مزوجه ثم ولد مع هذه المراه ولدا فأبرك أنه أخطى فإنه يتزوجها بعقد جديد والنكاح الأول يسمى نكاح شبهة ثم يلشق الولد بالعقد إن شاء الله الولد يلحق بالعقد وليس ولد زين وإنما ابنه منها إن شاء الله امرأة أقسمت أن لا تكلم أمها شهرا كاملا ما أكفرة ذلك؟ أكفرتها أن تكلم أمها لأنه معصيا أن تهاجر أمها بل أن تهاجر الإنسان العادي لتعصى فلمن أقسم على أن يفعل معصية فكفارة يمينه أن لا يقعبها ومن أقسم أن لا يقعب طاعة فكفارته أن يقعب طاعة مثال وعد أقسم أن لا يقوم إلى الفجر إذا, إذا قم الفجر فكفارته أن يقوم فيه. فلا يقسم على ما لا ينبغي فإذا أقسم كفرته أن يفعل ما منع نفسه منه إذا كان ملكم شاء الله إذا ما كان يشبههم يوم الخميس إن شاء الله سنسهق في ذلك أحبر الله لا يحب ذلك فيه هل يجوز أن يجمع الرجل وساقين في عقد واحد؟ لا لا هل صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة؟ لا يجوز أن تجمع عقدين في عقد واحد مثلا آه هناك آه بعض السلفات تسمى أو إذا جمعت بين عقد كراء وعقد بيع فهذا لا جواز لأن تصنها عن بيعتين في بيعة لا تزوج بيعتين في عقد واحد ولكن إذا كان هذا العقد عقد كراء منتهي بوعد بيع فهذا جائز شاء الله أن ينتهي بوعد لأن الوعد ليس عقدا الوعد ليس عقدا وسعتني هل تقوم السلعة عند الذكاء بثمن البيع أم بثمن الشراء تقوم إن شاء الله بقيمتها عندك تقوم بقيمتها عندك مثلا إذا اشتريت شيئا بمئة برهام وأنت ستبيع بمئة وخمسين فحال الحول على هذه السبعة فأنت لكسبان كأنها تسوى عندك بئة فإذا بعتها بمئة وخمس قبل أن يحول الحول أخرجت الزكاة على الثمن المقبول فإن حال الحول دون أن تبيعها أخرجت الزكاة على القيمة الأصلية عندك وإن بعتها بخسارة أو بربحة قبل أن يحول الحول فلا زكاة إلا على الثمن المقبول فإذا لم تبع ورقيت عندك فحال علينا الحول تقويمها بقيمتها عندك إن شاء الله قرر ذلك أهل الفكه أحبكم الله الذي أحبكم فيه وأنا أيضا أحبكم في الله والله طيب هذا السؤال إن شاء الله بعد الخطوة سأجيبك شاء الله لوحك أن فيه تشويش اللهم اجعل جمعنا هذا جمعه مباركا مرحومة واجعل تفرقنا من تفرقا سالما من الشرور غير معصومة ولا تجع فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة وأجلنا اللهم من النار بعفوه وأطلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفاء اللهم إنا نسألك التحى والعفاء والرزق الحلال والكفاء اصر لهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس واجعله لنا يا رب خير سائس وسدد لهم خطه على درب النفائس وترضي الله من حواشه الشياطين والحفاوس والهواجس وأكر عينه بولي عهده وصنوه وسائر إخوانه اللهم ما أراد بالإسلام والمسلمين خير طعيم على كل خير سوى ذلك فعرضه اللهم المهالك وصد في وجه المسالك ورجود يا ربنا بالنجوم الشوابي اللهم احفظ هذا البلد آمينا رخاءا يا رب العالمين اللهم احفظ أمنه وأمانه وشبابه وشيبه ولجاله ونساءه اللهم احفظنا بما حقرت به الذكر الحكيم يا رب العالمين اللهم احفظنا في سربنا آمينين يا رب العالمين اللهم لا تصلف علينا ستانين المفدنين يا أرحى من راحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب عزتي عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعاكم الصلاة إن الصلاة تنهى على البحشات والمنتر ولذيكم الله أكبر والله يعلم ما تصنعون مرحبا الله مرحبا أشهد لا إله إلا الله وصل صزاق المدع الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطويح تسبح في اسم ربك العظيم